إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة فقرة من تلاوات المساجد وفيها تلاوة من سورة الكهف بصوت القارئ الشيخ إبراهيم بن علي مراد وهو إمام وخطيب جامع أبو داوود بحي الزهراء بمدينة جدة حصل على البكالوريوس في الدراسات الإسلامية ودبلوم عالم في التوجيه والإرشاد التربوي ودبلوم تأهيلي في القراءات سيتلو من سورة الكهف ويدور موضوع السورة حول تصحيح العقيدة وتصحيح منهج النظر والفكر وتصحيح القيم بميزان هذه العقيدة وفي هذه الآيات في هذه الفقرة تتمة قصة أصحاب الكهف وكيف بعثهم الله بعد أن لبثوا ثلاثمائة سنين رقودا في كهفهم وكيف أطلع الناس عليهم ليتيقنوا من قدرة الله على البعث والنشور وفي هذه الآيات توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخوض في الجدالات الفارغة التي يحاول أهل الكتاب جره إليها وأن يقول إذا عزم أن يفعل شيئا إن شاء الله وأن يذكر الله عند النسيان وفيها وصية له صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء وليس عنده علم في ذلك وتوقيف من الله أن لا يتقدم فيه بشيء بل يقول الله أعلم وفي السورة توجيه له صلى الله عليه وسلم أيضا أن يصبر نفسه مع الذين يتجهون إلى الله وأن يغفل ويمهل الذين يغفلون عن ذكر الله ثم يضرب الله للفريقين مثلا برجلين من الأمم السابقة أحدهما مؤمن والآخر كافر جعل الله للكافر حديقتين من أعناب محاطتان بنخل كثير وفي وسطهما زروع مختلفة نافعة وقد أثمرت كل واحدة من الحديقتين ثمرها ولم تنقص منه شيئا وشق الله بينهما نهرا لسقيهما بسهولة ويسر وكان لصاحب الحديقتين ثمر وأموال أخرى فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره في الحديث والغرور يملأه أنا أكثر منك مالا وأعز أنصارا وأعوانا ودخل حديقته وهو ظالم لنفسه بالكفر بالبعث والشك في قيام الساعة فأعجبته ثمارها وظن أنها خالدة لن تهلك أبدا ثم قال لصاحبه المؤمن ما أعتقد أن القيامة واقعة وانفرض وقوعها كما تزعم ورجعت إلى ربي لأجدن عنده أفضل من هذه الحديقة مرجعا ومردا لكرامتي ومنزلتي عنده فوعظه صاحبه المؤمن كيف تكفر بالله الذي خلقك أنا لا أقول بمقالتك الدالة على كفرك وإنما أقول المنعم المتفضل هو الله ربي وحده ولا أشرك في عبادتي له أحدا غيره فليتك حين دخلت حديقتك فأعجبتك حمدت الله وقلت هذا ما شاء الله لي لا قوة لي على تحصيله إلا بالله وإن كنت تراني أقل منك مالا وأولادا فعسى ربي أن يعطيني أفضل من حديقتك ويسلوبك النعمة بكفرك ويرسل على حديقتك عذابا من السماء فتصبح أرضا ملساء جرداء لا تثبت عليها قدم ولا ينبت فيها نبات أو يصير ماؤها الذي تسقى منه غائرا في الأرض فلا تقدر على إخراجه وتحقق ما قاله المؤمن ووقع الدمار بالحديقة فهلك, فهلك كل ما فيها فصار الكافر يقلب كفيه حسرة وندامة على ما أنفق فيها وهي خاوية قد سقط بعضها على بعض ويقول يا ليتني عرفت نعم الله وقدرته فلم أشرك به أحدا ندم حين لا ينفع الندم ولم تكن له جماعة ممن افتخر بهم يمنعونه من عقاب الله النازل به وما كان ممتنعا بنفسه وقوته وفي مثل هذه الشدائد تكون الولاية والنصرة لله الحق وخير خير جزاء وخير عاقبة لمن تولاه من عباده المؤمنين ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن الدنيا التي اغتر الناس بها وعن بهجتها وسرعة زوالها وتبين أن الأعمال الصالحة أفضل أجرا عند الله وأبقى ثم يذكر الله لنا في هذه الآيات طرفا من أهوال وأحداث البعث والجزاء والحساب وطرفا من عذاب النار ونعيم الجنة وفي الآيات أيضا حديث عن عداوة الشيطان لابن آدم وعن غروره وكبره الذي أوقعه في مخالفة أوامر الله وفيها حديث عن قدرة الله وبطشه وعن حلمه على من عصى من تلاوات المساجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 119. قالوا ربكم أعلم بما نبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشيرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا وَكَذَلِكَ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها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 ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبون قَرْضِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِهِمْ إلَّا مِرَاءً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 قُل رَّبِّكَ إِذَا دَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تسعا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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَبَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهب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 وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا مَا بَيْنَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَ ذَلِكَ جِدَارًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْ شَيْءٍ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر من كماله وأعز نفرات ودخل جنته وهو ظالم لنفسه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 أنا أقل منك ما دو وندا، فعسى ربي أي يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسنا من السماء، فتصبح صعيدا زلقا.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 وهي خاوية على عروشنا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا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 صغيرا ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرا الا أحصها.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 افَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا قَدْرَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذًا الْمُضِلِّينَ عُدَجَا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 وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا سُخْرِيًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وفي آذانهم وقرآن وإن تدعهم إلى الهدى فليهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤخذوا بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لو يؤخذوا بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد ليل. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَنَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا من سورة الكهف استمعنا وياكم إلى تلاوة من تلاوات المساجد للقارئ الشيخ إبراهيم مراد